بوك تو ثمانية وثلاثون ثمانية وثلاثون في التاكسي في التاكسي ايو كيرم اتاكسي من فضلك أطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك. أطلب لي تاكسي. ما يبكره. آه. وشوط على ماشيك. كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ ما يبكره. آه. رأبليو تيريج. كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف؟ ilel matartar egyenesen előre kérem min fadlik ála túl min fadlak ála túl itt jobbra kérem min fadlik húna élelje min min fadlak honná ilelje ott a sarkon barra kérem من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. شياتك. أنا مستعجل. أنا مستعجل. من إدم؟ معي وقت. معي وقت. كيرم منين لا من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. أيوم يجيت كيرم. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. واريونش فيلاناتوت كيرم. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك Ér, lehada. Mindjárt jövök. Ene rázsám fauran. Ene rázsja fauran. Kérem, adjon nekem egy nyugtát, Nem fadlik? Átini fetúra. Min fadlek, átini fetúra. Nincs apró pénzem. لا يوجد معي فكة ما معي فكة رنباً أمرضيك أزعني تمام الباقي لك تمام الباقي لك كيرم ويجن أل أرى أو تيمرى أوصلني إلى هذا العنوان أوصلني إلى هذا العنوان وجئ آل أو سالو دامبا. إلى فندق. أوصلني إلى فندق. وجئ آل أو إلى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.